الذين يُوفِقون أمواله بالليل والنهار سر وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون